أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشة وغير معروشة والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان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 قل آذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَّ مَأْنٍ أَمْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ فَيِنْ أَنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 إلا أي يكون ميتة، إلا أي يكون ميتة أو دم مصفوح أو لحم خنزير أو لحم خنزير، فإنّه لجسد أو فسق أو لغير الله به. تَأَمَّلْ قُرَّةً غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا ضَلِّمْنَا كُلُّ الَّذِي غُفِرَ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 قل فلله الحجة البالغة ألو شاء لذاكم أجمعين قل هل مشهد الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم برد يعدلون اشرك الا اشريكي للحنان ود هونك ميديا يا عشيرتي اني اسودي كون ساب سنا تفسيرك قرانك الكريم ها طبعا يا دودوا اشركك كوكب أيده بقولي <تصفيق> أفترن يكود أدبك باللغة نايا كنام إذا من صورة لنا عام أيده بقولي يكنت نادنا وأقول بيعي من صورة النفسها إذا صورة لنا عام كاملا عشر كعشر كي كور ياي أيو توصو <تصفيق> الحرين ياي توحي أي سمايا أيده بجري قلعةها عشر كي هرا اللوغ قادري جاي كنا دي دي دي دي دي دي دي هو أين واحدا؟ خدرا أولي هاي؟ كتوسنا يسجل ديسا؟ يا قونديسا؟ يا واديسا؟ يا حكمديس؟ يا رحمديس؟ وهم كون عريسنا يوم؟ كتوسنا إذا؟ مركي جبوبيا لا كتوسنا؟ هي واجي بيسا؟ أك خبيعا؟ أتلمانا هاله؟ أو حامقوني هاي؟ وهم كأبوراي؟ تنهوذيه وحيوباناهيه إلا عابده أولا الروميه أولا الراعو أيها اللقم المرمان وإلا والعقابي عذاب مدنه الدنيا آخرا لبدافا والغبابايه قال تعالى إلا هو وحي حجر وهو وحا إباثنا وإبادا مدن الذي أحدك أنشاء أبوري جنات باريال وإباحا أمراه بصري يوم بكونا ليهين وضنب أبوري إنه كسب ليسففو علي الله بين إنه قولناي مرينا إنه قد كردناي وانا الدوقناي لكن إنه قاد خدلناي قاد كينا كردناي صفو المكسر بالحيناي حبتنا كودا جيناي إنك شغدا ما؟ وصدق الله في قولي أفرأيتم ما تعرفون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون kidunkoo woxogaa wa duugteen oo sabab sameeyse لكن wa waad geed darisayn oo sabul ka darisayn oo mere ka si darisnaa wuu waa maabudii haqqa alladii anshaaburi jannatii baa reyal bari hillabu qarjili biya gadiye nud bayleeyi isku إن قولي إسكت على هاي، كل دربيا لوسامي يا، يا قري يا ثير، عريش، إنتي قلت كأو إسكت فهو، كل كالمراه النبات جلو، هاي يانكنا كدركو، هم كوفلان نهالو، كل لبدي خي بعض ما، لا تنسوا معروشاتي، درسل لوسامي يوك، أو ووئي عنده، يا جيلي إسكت على هاي، أنا خي معروشة، باني إذا يا بدر قوكل يا ذا الجدة قل لك إسكها جينا إذا تبده باع إذا يحول ونخله تمر بع البيدين أبوري والزرع بدر يا مسجى البيدين أبوري مختلفا وأكل جديزا وكله ميراث عنده نوعان دنانان مذبان وأكل والزيتون والرمان كان الله الدين دليل متشابهاً، استوى يسمى بأجيحين وعذارين وعلماء يحقرنها في, في شبهان وغير متشابه من هو كله وين؟ وكله وين؟ وكلا دلدوين قرب واسى قدر يتأقتو سنين، وعسى لاوكل قديساً تُصغى بمعنى واحد هل بيا اللغة أوربية أو اللغة وربيعية؟ رو لسكم لنا واكلا شيء، وأنا كلا ديزني أي، طواعيك تزين، خدي أول ديزا، أقود ديزا إلى على عباد. مركي عن تذي يوم حيلة المامي، أي رب إنا ينعوننا النفاري، كلونا من سمره، إذا هالليدين بخير، مرا كلا شا، رونا قول ما أونا يدان إذا عظم، كل خير جسم بسلام، أيين بيعي إن لا أنيك كار للدليل قدي واكر، أمريه أرضى النمان هو اللغوحنا حدو بسلاثنا هو من ثمره كذلك الذين من منها كبشة هنا إذا ثمنا قرطوا من ربيحيا بحونا فكذي قرم الله بالعناية وأطو بحيا حقه فكذك واجبتي قرم يوم حصاده ما لنت قرانه إذا قرطوا من ربيحيا حدو تمرها حدو العنوها حدو حبب يا هادي بسلعتي الله قوسنا أيو مالين تذكر بيحيو كل كجيل عن ماشاء كل قوسنا أزرع يا نخيل يا زيتون يا رمان إلا يروات الحق سكين لرب الحيو يوم حسادي هذا نرحمه إلى وحاكمه وهم كوننا عريسي مالين تأذ واحد بحينا يسيب واجبات بحينا إذا وحباقي عروت أدورها إذا كدي سلكينا كمرتو أدر جفت الوجه، ولا تصرف حد قديم لبذل المدينة إن الحق مساجين واجبك إيري جلسا يلين إن الذين كي يعروقني إيري جلسا يلين خدرك واجبك بعيا باقي أنا سرت إلى قعر يمين مايو اسمختي كماله وصدق الله في قوله ولا تدع يدك مغلولة إلى عروقك ولا تفسد كل البصر كما قال عز من قاي والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك غمام كل أمور تأبوه جل خير الأمور أوسطها إن أتلاه الله نسخ علينا وحاجه القسط بري على حش الله موجلا إن أتلاه مايو لا موجلا وعنا بع وحنا ريبو ولا تطرفو أحد قدبنا وقال ذلك إنه بوين لا يحبو ما جعل المصرفين لذلك أحد قدبه واجب كالفره وحنا هاي كير بحيا أما إياه إسباب إياه مثل اللماء أقول ومن الأنعان هاي الدهورة باريه بينو شكتي horee baamar kale oo nooya badan oo qarnel iyo waweyney sanu rarano ciigeeli iyo dibino kale qarnan nalo yari yariye sidii arigo kale shar mariintu u dibadno اري مسك كو داقه انو جولوه حدثن لو دا لسايا نكلوه لو تلا اني خاله تعالى الى روح ويروا من النع ارجي ياللوديه جلينا ان شائق عطفنتاي ان شاه جنات ومن النع ترى ياليب بو... انعم حول ياليب يدن كابوري شيدو غارها يدن كابوري حمولة غاديد هي وفرشن غريجو وغادير ووي اول غرتو لو وقورو هي وفرشن aquri yoga oo loo doonayo ayso tan hadag dagga yan hawlihi labadii baydii kan dignay markaas rabiig laga marlaa cid aan toni layso amray qaawiihiina wacay la yiri kuluuxuna min baa wakacuna shaxaga kumulo waxanay barishin ku dhaafay iyo e barle e يا أموات ما تينا بل إنكم على حينئذين كأجاسين لا فيهن أن أوقف إليك ما كسر بي لسبحانه ولا تتبعه الرائحين خطوات الشيطان شيطان كروح يدين حريقي وعليهني وقاري الياج حولنا صورة المجد إنه قوس مرنى خطوات الشيطان كما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام وعنى الثمين عيسان وخطوات السيطان ولكن برئي يباسابا إذن كالربي إذن كدا فيي كفاهي ليسا وعنى كبحية عفنا تفاصلتك سيطانك وعدنا الداف عيسان إنه سيطان لكم محيدين يا عي حدو العلم أي مبين اللي مني سعداي مالكاس الأول كي سوي عيسان قلبو بذن لي حوله مرشة تفصيل بها لغو سمييي بين بي من لباء إذاها إيا غيها إيا لغضة إيا قيلة أفر نوعه كالدوون أفر تان نوعه كالدوون نوعه باللباء كالتما يجي في اللباء إذو هو اللباء فيه هو اللباء كوه هو اللباء كوه هو اللباء ثمانية أزواجه ميال العام به حمورة أي كبه دلانتعي وحوله تابيب يقري جوكب إله ويدينا بوراي ثمانيه زواج نوع ديال سديله وعراكه مده الله يدينا بوراي شديش دك يي من اباني اذه اثنين اللبده دي كي لا بودوي ومن المعازي ريا اثنين اللو و اونتي دياري تبغاد تقول فلو جيتو مين اونكي رسول الله اعترا اذكريني ما لبذا اللب لب او ورنكي اونغدا بحرمي بحرمي عمل انصياعني من اللي من ذلك أو إذا هي رياها لا يبى إذا كان حرمي أما كم يبى حرمي استمرت أي كرنسة ذي على الكركيسة العامل انصياعي لبدأ الذي على شولا أو إذا هي ريا وهي على شكل حريم كينا العوالي قارقالي كحرمي زان نشاك كينتن يالكو كده بلاي جاي laga waydiye shee u sheega haday iraadan dadiga loogolay allah ha xarimay wadiga dadiga laan haram noqonaaya sabaxallu xarimayna haram noqonaaya ila booydin qurjif kara laga xarimay haday iraada dadina arar haram noqolay hajra waxaan gaqay adduunka jooga gudjurjifni يا معنى ما اقوله شاك وحال لقو حجيه النبضي اوني وحادي شاكتان بقي بعلم اقول وحقول لسا ان كنتم اداتين صادقين الروس اجيوه وحقول لسا شاك ومن الابيلي جالين وحرب ايدي كسميه اثنين اللبو وداتي يالبو ومن البقاري لين وحادي بيدي كسميه اللبو تجيجي يا لبو ديني يا سعيول وحاطر هذا الرسول الله اذكريني لبدا لبلا وديبي دي يا هورمه يا حرمه الله حرمي ان لوني كرين اعملوا طيين لبدا لذيك ساعه يا ميا مياه حرمه يبرمي اما قربا يبرمي اشتملت اي كل نسائي علي كركيزه ارحامهم طيين كل لبدا لذيك وسعي يا خلاص او فجامر مرك انتو دنبا اي سؤال بعد لاويديي تعريمك هدو ايه بس مايناي نيتك جوج هو الله ايه بالين فرايي هذا تعريمك سؤاليه دي كل ما في ليل من ظالمين وإله أبو ري الظلمين لفو حزين الظلمين وحيب بهنين على لي وأي ينكمل من فإسكارنا قبطايا قل كالله ظلميا ووحصاً ورن بيقنا بين يميباء الظلمي والنفط ودي حريري كلي فمن أظلم يا ككر ترخبضاً ممن على الله أبو وينكورك كذباً بين لوغتو وحا ويا اللهم لا احد اظلم منه قف كان الهي ابوته افريه او و حسان اورانك شيغتينايا و حسان اهين و اناينايا و حسان اهين كل شيغايا احد ميري سالا قوكازيكا غرد ربدان ما جيرو غرد ربات و له جيدا يداي دكا لو ليوم بانا اجزيديو يوان بنانين بغير علم ايش اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه سمامتين اوه اوه علم يقين مالك رفك مي مادو من الله ومن الرسول بو علم يقين كيما لابدين اللقومة حرنا قل كالنف ايه الشيطان ايه اوه ايه بان بان لعزكين ياه اذا حدان رب يا رسول اللقوم حرنا قل لقا احي رفورته ويحكا اللقاء شاقبه إن الله يب وين مركا لا يا دي مانونيو القوم الظالمين قد ارتدوا ستقول لي حلاليت حقنا دي دي او يا مالينا تنشي حق درك كل سوقه ربي يا دين من العسام كوا يلعنون ديار على انا في ماي كل قومه يرادين سيلدمي او جيران واضطريان هدف ابلي قلب صناي هو معبود الذي الله فصار ابو ري شناتين بيريان معروفات درسلو سميه كيدو غير معروفه كون لو درس سمي اون باهني وكشكل تاجا ايو نبد بيدين سمي اي ونخل تنير وزرع بر ايو بيدين سمي وقت الفا كوكر قديزن ياي يكونو مراحل لاونو وزيتون يا ملابك وغير متجانين من وكل الدنيا يأكلونا إن دخلكم عذرا من زمرين كلايدنا بوري اللايدين دليل من هي سأحنا إذا أثمر حضوبا من ربي واتوحاه واجبك كبير يوم حسادي ما نكشفنا إذا ولا تصرفه لأنه حد قدينا إذا ناسباديننا مساكينا قديننا قربه أجنسية أعطي كل ذي حق حقه إنه أبوين لا يحب مجعل المصرفين تتعاد القدبة وأنشاء أبو وحيدين أبوري من الأنعام حراء حقودا حمولة كديد الوقت وفرسا كريجوك لك فائده وعن أبو يري كلونا مما دافت خزاقكم الله أبو وحيدين سييي ولا تتبعوا هذي ايبا ويحي ذي سييي ويحينا ماموسى فين دي سيدان دي ما ملكي كباعة ولا تتبعوا خراعين خطوات السيدان سيدان كعالي اغذي ميسا وعلى ميسا لعذا خلاف سن ولم ايا السيدان ليه انه سيدان لكم وحيذي هدوه اي مضين فلما دي سعداي ثمانية ازوان نوعيال سيدا ايا الله اذي نظوري سيدي شديد كيهين من أبواني إليه وعن كابوري إثنين وني الله ومن المعزي فيه وعن كابوري إثنين أرقي يرقي كل وحاطر هذا هذا كريم لبذا اللب لب وننكي أرقي ذا ليه حرام إباع الرمي أمي الأنصيي لذا ذا جدي سيدي اللحظة فحرام إباع الرمي أمامي إباع الرمي اشتمرت كلن كلانزتي عليك الكيسة الحاملون سيين لابد انددد اهريدي اللعضة ارقود وحاجفة وانا ارقود وحاجفة انه قنايا نياه بايد انك عرمي ورساوة عمام مرايسان نبئوني اشيق كودة بإلم وحقون كودة الله لكم اخلاي رسول دين اشاقتاي. حتى عقلها اللقو كرايو فالبالوحون اشيق نعنى ادين دائقة اشيق إن كنت مهداته مبائه صادقين الرسول ومن الإبل أن شاء بور إذين من الإبل جاء الحج وحذين كابوري إثنين اللهو ختيه ألو ومن البقر لو بيد كابوري إثنين اللهو دبية سعوي أقول عاتر هذا أذكرين لبذا لبلط ختيه دبية نيا الرما الله ني الرماي عن الإنسين لبذا دبي حشية يصع يا حرمه يا بحر مي اما كيفو حرمي اشتملت اي كلن سطي علي كركيسا العامن ضي لا بذ ديك المقلن كودا حشي حشه فجميع الانواع محرمه مكر النكوني سؤال لازم هوتنا ام كنتم موحد هين فهدها جوج جوجيو انكورتو وصاك المول اي بيد فرايه في هذا تعليم باكل ات حواله لعكش انا و حرامادلي انا و حلال حتى انت من مجنجرين او جواب لواي طولنا ادل كسوبعدي قبل الافرايو وحوسن اورن لو انينايو وحو آنين يرينا تدردرايو كل هذو زارين مينتيين و ربيين شركهو سميناي سنه ظلميسان ففييني ظلميسان ادومينا ظلميسان اوندا كانان بنانين adatikun ku khas mayjan idan ilin kun sonna gotayi arindi faman hadkeema adlamun ka garda rabadan min manrul agi iftana aburtay ala lahi e bowinakorki ben yeuwil lanaza tatkhainu ilmin isabun wa Alla yiri kumal nabi ba yiri na kumal din ba qabtana kumal kolkesana tisza ayan ba girin سند برقسين ماي واللي يريوه كلها هو عميل اللي عسكينين باللشيقة هي كلها وحيانين اللي عرمي عنقيلة وقالة وكثرة سؤال أيها كاملة أديك لسند أنجيرين باللشيقة هي كلها وحي محونة بغير علم أقول لها إن الله لا يهدي معنونيو الغومة الظالمين أقردار سبيل إلى سواري سبيل. إذن يجي حد يوحه ذي ينتلف النجاي سوا البرلاش هاي جاي إن يو ذل من كل ما ذي حقيقة الإسلام كوا كلا مركز عنصار لجاهد لايو وهي حرامه يو عن حرامه هاي قال لك العذير دائما وابدا نصوص مركز أجدي وهم حرم كا كوبين هاي أسلوب كانوا كله لا أجد في ما أُوحى إليه مُحرماً طائم طائِمٍ يُطعمُ إلَّا يكون ميتاً إِنَّما حرم عليكم الميتة قال حصرية كل كم حرماتكم وإيا ركوباً أما حلاجاً وحقاً بما وحل لكم ما وراء ذلكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً منه وسخر لكم ما في سمواته وما في الأرض وعلى هذا اشياء وصد حرام لماديسي وخل عادايي وحرام حلال لماديسي وخل عادايينا وحلال وحن لاشيغينا وحلال اذا ورعمه الله عز وجل اسكت عنه حلال او وحن كوبني حلاشه حرام تزواج ونداي اذا وينعي مع رمضان ال حرمي او كبن اي عشرره لو شيغايا وحد ايونا النقنا يا عساء بضن ماها سورة المايدة عن قصو مرني الى عشاء من الرضعين عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموغودة والمتردية والنضيحة وما أكلت فبه وأن تستقسم بلا زلال ثم كاسين عقا قصو مرني ان تستقسم دمكا مصفوحا ومركبا الدم اللي يرى وليفا مثل الجامل كاها داركي يوضناها يلبها وحي راحا حرقاها كلها كا. حلالو دمكا مصفوحا اللي دي داية خلقا السنة انتها محيكو دارتي فانها راحا لغرتو اي يباقلها اي يوحي لمعي اوكوه كارتو اما اديوه وحكو ديلو محرماتك انتها شوفا كلها ياهاي خالة تعالى الهوحي النبي الله لا اجيب بحليمي حد وانا رسول الله أنا ورعتك اي با سويرين او و اي لي يغوج دجيه او تحريم كان يا تحليل كان يا تبليغه ان الانسان غرز اي هو شيء يتاي فيما قرانك وحيا لوحيوداي الي اني انا رسولك محرما والله حرمي بكلمه على طاعم قفر عنا يكرك اللي غحرماي كاسو يدعم عنايا إلا ما يتي وحي من دون ما نكوا إلا أن يكون إن وأن لا إله إلا يا ونقض ميتة بختي أو أن نقتل نفثينا كتكتي ولما بخت حلال أجير وحل لنا ميتة ثاني السمك والجرا أي حق يوم ليلى يو يا يو غميره أي حلالي كذلك بدوعك جير الحيوان والظعر منه سمك حلال كيف ما اما بدا صطور اما هاي عباب حلالي النبد لكن وحي بري جوغا ايه بختي ايه امبرسولين كاو كاو الله با او دمندي مصفوحا لقاناي نفلو الباينه هنا اللقبتي يعني دول لا وريمي فيكا كنت ما يا لموق صدع او لحنا خينجيرين طفارين يبكي فإنه تفاري لك خشون قرو أفر أو فيسقان واحدين تلوج بحاي أو واحدين تلوج بحاي وامعى وحويه أهله دوري يشوف واحد لوجو ياري لغير اسمه ألا ما يجي مهان ما كارك ما كار لوجو ياري مركي كأي بلقة قطب كودونه النقدو نريهم هذا ما يجي يادول لوجو يارو أما جميل أما غير كود بابا مركا لقى قدبي وها حرامو النقضي وإلا اللي غير الله به أفرت أسان هيا محرموه شحمد إله وحاكميه أفرت إلا حرمي نفي مركا يدنك وغو قطرته ونفته قابحي فكالنواني سافرت قال تعالى لأو عين فمندد قبضرة لذي بات لكن ذات لذي باتد وقباتي أما باهي وضي منايان أما حلوث طبيب ماهرة او مسلمه او ديني يغور له حق يرى قفكه كان واد مناي وحنونا كبد بادايا نفرجن بدو غير باغي لما رى شفته ولا عاد انفلاقه ولا عاد شفته شفته يا الله بقيون باغي مركه ليرا حكم جيلو لدقالنثي هو ما غير سبب وينه امرك مركه جيرا ايو لدقالنثي هاي تاغي شوف الكازمي فلاح قوي اما عاد واشفتو كي نركي تاك تاغنيين وعي دشه بايان مال قفكي جد كان مرابا فاضل ايات ورابنا واكا قادان ايات عاد ابو ماريو هو كان فلاح قال لي دا والفريق هذا انه شكو دردرمه وحنا وعوليه هي جهاد با انها هي معارضه توبلدان لو تقال لنا تكينوا ايات إذن أي أو لا عين، إذا وحيس كُتَرَن فلَقَنِي مادي إيا شو صنِي مادي إلا بذابا أيه كُتَرَن قرط ولا بذا نوع مديعي هل رخصناه وأهل الله الملك نفسي سنقي من ملك هدي الذي لنا واحد هذي باهدي ليسنا فقضى ذابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أو باختناية أنا بذات مايو حدوثنا لا بد عين نفي أي قبته أفتران لحرمي إنه كله هذا إلى هو كأنه يا أوبنن كل كافمان يضره أفقل اللي بتجليه خير باقي هلأ جأ أنا ناعم ولا عادن شوفت أنا أنا ناعم فينا ربك أذى ربك غفور على دافع بدن إنت توبك إنت رحمون على نحريس بدن إنت bawo yannimad yahood la yee ya arab qadamu wa edab daradoodina badatay hada edab daradoodi badatay aya wax yaalahay xun jire waxay ugu jecelay kana aan loo xarimay suratul nisaa in ku هل كان التفصيل لهو شيغايل قال تعالى الى وهو يري وعلى الذين يكونوا في كركوده هادو يهودوباي عيد كانوا لمولان ترك يهود ليا ايان حرمنا وعنك حرمني كل ديف وفرن ادي وحل كلبي حولها قوب كولاي غايا ليهين شي دالودو كاله ما لكن ملي كالقوب كا سيدي قرائيه ايه جيل اوكاره ايه اللقه حرمه وحالا يوح يسكو جيله عكتينسه وما دوان كرته كله دفور هده متلى كله باقال ايه قرائيه ايه اللقه عكتوه يسكو جيلتهوه ان راباب كلاهين اللقه عمر كان لقه حرمي يهدان هو من البقري اللقه يهوالغنامي عريقه لقه موضا حرمي حرمنا واحا نو حرمني عليهم يهودوشوه سحومهما لا يا أريجا كيرك واكد دبان كرتان بروتهما برور أري إلا ما هو قلا بروتي ما كارب على رحيفي وحيعوني كران إلا ما مهانه حملت أي حبار جاي سحورهما لا يا أريجا نمركا وحيفولا يا أهد بيوجي عليهم إلا ما برور وأن لديهم كحرمين أي حمالة الحنبارتين نهورهما لديه أريقا دماركا يطوروحي كله يهين وأن لديهم قليها برورة أو الحواية من درقة هو أن لديهم قليها ما برور بأن لديهم قليها اختلاطة بعض لفك دقن يقول يدا ذلك تحريمك أي أن جزيناهم يهودك أبا في يبغيهم ظلمك إسمالي أن سببتي أي أن أبا حرمني إلى أعييري وإن أنك باللصادقون كرشاكي إياكي مالكي لقا هو ورصد قضية التحريم وحرين هذا أنك يهود وحنا لك كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرام إسرائيل على نفسه ساتنا من قبل أن تنزلت حرة انتا نموسية توريه دسوه قارين باياي قول كاسا ايباييري اناك اييهان نوك حرمي يعقوب دانباي شاكايا واركونا وين اناك ايبا ايه اللا صادقون شايا وينهم لكاذبون دانباي شاكايا اي فا امكذبوك رسول الله نمانكي يهودا هاكو بانيين فقلوا هذا قابوكم اذنك ربكين كن مهديا دون رحمة على النحرس وصاحبه رحمة داس وواس Hitsan kutsassa laikana Säحمad janebäjögi maissa Sopaa uu khaahmadi saamarkuukadu Onnikmiyaa iqabuuu kainu Ida alinkar tammalit Wala yuradu lakamannakot Baksuuhu ila shidabii Anilakawmi dalakot al al al al al al al al al al al al al al كل وحاتي هذا رسول الله لا أجده هلي مايو فيما كي جذي وهي اللوحي هذا إلي عنقه محرما من الحرم هلي مايو على طائم من وحنا يكركي لا حرمي يطعمه قنطين وحنا إلا يكون وحنا يعطونه ما هانه ميتة بخدي والله حرمي أو دم جديد مصفوحا قنطما ية والله حرمي أو لحم خنزير أو فرينجي فإنه إن المذكور ضغطي يديك يللل في دفارك في شوى قرن أو فسقا واحدين تبعك بعثا وأذل يوري إس الله ياري إلى الكوار رفع صب حتى الكلسي وحكايني في أحد الله يجعلين على شمارك أركان أي دواق دو جيرين في إنت إسلام كانا مارك يدوش الله أركو في العالم وخير وبرك إن ليرا أي النبي عليه ثلاث وثلاث كثقناتي كل <سؤال> اهلالكو <سؤال> واررف عصو ناكي مركي لا بيرين اييي هذه دي عضلو قادري وحن ايباء هين الله <سؤال> شاكي ناكي هو حرامو بي وحيل <سؤال> الله قايا وارت الله قايا في غير الله اللهم احاني اونك وحكمي ذا الله ياري به قايا عيسي فمن روحا وضر الله دي باسك غير طاغين انفلاقا ولا عادن سفتانا هين هين الله اله هين ربك وذيك ربك ففور للطائبين انت قفق كنو قطب الله دافد بدن صحيب بالمؤمنين انت هلار روميسا عريس بدو وعلى الذين كو وكر كودا هادو يهودو بي حرمنا وعنو حرمنا كلذين ظفورين هدمدوا صحيب كله وواعي عقديسي سكو جيرتو بيالي يكور يدي يوحا كنوحا ودنبالاك حرمي ومن البقر الله والغنم عريقا حرمنا وعنو حرمنا قال اليهود زوج فحومهم ارقي اليود برورثودي حيث ملا ما دي ما لغ ربي اوش كو جيرتيل الا ما في ما هن امر ايقاتي فحورهم لودي ارق دبركوده او الحوايا عند الرضا او مختلطة اختلط وحيق بسدي اعاد من لفظه دغاي ادهي ذلك تحريمك ايان جزيناه فابا المريني سببك هو معي في بغيهم صنمي سميا سببتي وين انكيدا ايه الله صادقون فنسيقين فإنكذبوك هذي رسول الله كبانيا فقل به قبوكم بدينك ربكين دور رحمة نحريس الله صحيبه نحمدي شادكو بجبادين باسعة في الثان حتى نمرك إقابك إبا يمات إقلابك ارتمالك مجرمين عكتها اللمرين عليها ولا يرده لما باجيه والما نقول بأسه إلى إقابك عن القوم فالعقوط اللقام الباجيو المجرمين تنبيه وهوين سيقول الذين أشكوا لوساء حياتوا يا بيلاذ وحو يوحي عليهم محرمات كاها يشمين وحيؤد ليش للمسألة القضاء والقدر دائما وأبدان تواكاه رمانيش وحال غورنا على سبيل الميزان. قد كافل أركابه به كذريب مر ينقون يا سما إذا دليل محوقيلا من أنني دليله وأما واحد إسكيلالي يوم حرماتك أما واحد كان واجب كأنت وما حيقيم لاي مر هذه وحيفال حكومتك وحيكون هذا ميسنيه ذلك يوم محوقيلا كل كحرماتك يدخل عماذي أي واحد لا دليلي أنا يا مسألة القضاء والقدر له بجوابك غفله اولا كذلك كان له غفره اديش و حين لغو قدرينا ما تقانه و حل قدري الاو المعبود كوكو يال هذه اسكتي دا دال كانه اسكبه اديش دي دا. حته ما تقانه مع قدري قدري قدري موجد. مر هذا أنا رجل محاسب هذه واحد ثانيا وأو يادون للي هاي مطر ربي اللويها هو حنا يلو حنا هيا لنا لويري أمرك هذا قدر كسر خدامه لو قومكين بده شكر ده أنا ما من تغاني وعلى لويري تكو تكو أنت داف على داف هو مرت له كان حداد هو مرت الديدي حدون عات يا ترى هذه لا بدأ جوابها إلا بينا إلا أنتنا أتالى أوعى اللي قلاني ياهي هذي هو شيء ما قدرنتهي دم إيسنتهي أنا أقولك هو يديكو جيري سدح أفرتن فقالي اللي باتنبن أفر بلوت أي شقي سعيد وعنها قري. يو؟ يو سعيد قري. إلا, إلا قري ما نضعفه يوم فيه سعيد لإقري إلا إلا جننتك شق هذه اللي إلا لبدان جوابا كافيا فتو محل الوقر متى كان اذ سكتي متى كان اي و حدا قري معذ سكت ثلواتنا اوامر سماحودايي حيوال لوغابوري عقليا كتابنا وا لوغو سو دجيهي سيأخذ الله نارك سيقول الذين وحيوا وحيكوا أقلايا أشركوا تنبكوا ما بيكوا جيران قل شركوا قل إلهي أضميه بيحوذاجيين قل قاسي قضية قدر فليشة وعياذين لو شاء الله إبهدوا ربوه إنعنا شركوا سمعينين ما أشركنا شركوا ما سمعينين فإشراكوا لا بيما جاكوالا شركوا سمعينين بمشيئة الله إله أدواني إنت أصوارهم نتيجة و ما حي قووه حالن انشر كده انا جمعناك على بابنا ما لنا ياك ابوذن ايش قال نو قدر ولا ابونا ابيالك اين شركي ما سميون ايه ابيالك وهي شركه وصلنا إلى هاتوني شنو شركي سميون ولا حرم ما ننحرم من شيء واحدة هو عن حولهنا لجو دبا جوقو ان يسحر مني حدوس انا بدهن ان نحرمه ما انا, إنا نحرمناه ان نحرمه اله دوني حدو دونينا وحدونان سمينا معنا لينا نقو وحاب مثل وشرك ايكم ما ينان براروكين بريمينانوك و نحن حارم مثل وشرك كدليل هذه لك ادري عجب عجبك لي نوعا وانك عجبك ليني اسكد كل كنت انت انت حرامي قتلك توحي هذا لماذا انت لا نذاتك حلاله ادو ما حرمك وكان سمرني انا في سونا كل لما لم تحرم ما على الله ولك اذا انت لا انت خد حداد ربي حداد ربي لكن وكدارتي كوااي حرام ما كانت هذا الشيء مثل شركه ميجا نارك ولا حرمنا ما حنا نحرمنا من شيء وحظ اننا عباره دا تاريخك يلون ميد هو اول عاد انك عاغان هي كوشرنو غير بالو عا شي اما كان وعا هذا مسلم تاع محرماتك كا عا غنتك وقتك يسكيرالي خبره لي يسكيرالي ووارف كا يسكيرالي بينت لي يسكيرالي لكن عرالي من راسكم زي العقالي، هذا حاجة اول قربك كي سرّا، أنا أني من عرك أوانك كل كهذا أنا كم من دير عنه يعاقالي، ملي هو الدوا، كبرلي هو طري معمية كوي جاي نقول زي معمية إلى ولا تقولوا لما تصفوا الزنا تكونوا الكذب هذا حلال وهذا حرام، اتفضلوا على الله الكذب، في حرام كذا ورسو. ايش هداد عنكر طعم هداد عنكر لكن لكن اعتقاد حرام من ايتي ايش اوال لعنى قول اوال لعنى حللو سنببضى اوال لعنى حللو لما انت باينا قبضاتي نذكي انت اللقلو يعني البيه نصلى طورة باركة طور حراشة طور من جهة طور مضحة طور باركة طور نسع نذكي الى طور حول لي انا لذنانت انك قبضاتي الان اليهو احكم عن المال والله هنا اذا ولا حربنا ما انا نحرمنا من شيء واحدة كذلك سلاس اي قوة عن قريش الصنايين اي اكذب الذين يكونوا البنشك من قبلهم ان حتى اي كوري حتى ذاقوه الى اي كذب الميا بأسنا انك الله اقابك انك وحمرك اللي اسويدين اي اي وحن ولا احرمي اي ولا اكذب اللي لا يعي انت اللي احوش كذي كل وحاطر هذا نبي صوبنا هل عندكم أكثين ميّاي من علم وحقانا وإلى كيمي أو الرسول كيمي أو ما حسينوا فتخرجوه علمي من لنا عبد برمهنه يعالج له مهنه يرجع له لشمس مهنه يرجع على المهنه إنكوا ما إذا إن تتبعون ما تتبعونا مراء عيسان إلا وانا ملوحانا عين وإن أنتم ما إذن إلا تخرسون بين لي وعلى شيء يسين بينه قدام آذي حديث مركا إذنك وإحني أي ميل قريق وايه ميل هاته قريق وايه ميل قاري وايه والوحاطر هذا يسون صوبانه فلله يبوينا له الحجة قر البالغة يورق وواكر ووحي معرمة يوحي كراكرا شيئي فلو شاء حدي ايباو دونه لهداكم واذن هنون الله اجمعين دمان مركي اياق وحوايين وحي اسكن اياق اهل اللي يربره دين وحشيئيين كان قلوا حاطر هذا يصل الله حلو ما وياره شهداكم وحد ايباو حلوو ذا جينيسين وياره الذين شهده يشهدون قرايا ان الله ايباينه حرام حرمي هذا حوله اتكررشه فإن شهدو هدين الله له كواب أنت يوحى عنك حشون فلا تشهد همارك فرن رسول الله معهم كواب بين لو يالك عن معه ولا تصدق ويقان هالراح ينه بسودة جيه أيها ليستها ومبهنة أوضع بشرها هي قوانين هي حير يوحى ومبهنة ولا تصدق هالراح هو الذين كوي مانكودا كدوبيني في اياتنا ايات كنغبيني والذين وجه الرأي ان لا يؤمنون فمجن في الاخره ما رنت ذنبه او وهم يرغبهم اليهم يعدلون كلعنه وجني يا شيطان يا بشر كلعنه الى ووجه جي كلعن او من الذين كفروا بالله يعجلون فيقولون الذين هيهم هيكوا لدون اشركوا اله اشريكي لي لو شاء الله حد يبدون ما اشركنا شرك ما نصميين ولا اعبونا ابيال كننا شرك ما ثم ولا حرمنا ما انا نكرمنا من شيء ما ما نحرمنا اشراقه ان انا ما نصميين ابيال فمايين في تعريمك ان اولي نكرمي وهو ذنب بمشيئه الله إلى دوني أراني كاو كذلك هذا هي كذبة الذين أيكونوا أبناء شاگان من قبلهم إلى كوريا حتى ذاقوا إلى أكبر مية بسنة هذاك النجا كقول عاطل هذا خسول الله هل عندكم أختين مياه من علم أقل وفتخرجوه العلم جنوصه بحزان لنا النجا حدوثا جيلين أنت تتبعونا ما تتابعون من راعي إذا إلا ونّا ما رمّاهن وعكّل وإن أنتم إذ إنكم أيهدين إلا تخرسون بل لئن ما هانه وعكراتي إلا ماركم أقول وعاتل هذا كسول سو بناه فلله إبرويناله الحجة تجر البالغة لما يسرن فلوشاء حدوا إبر دونا لهداكم ويجن هنونا أجمعين دمانتن رؤسا دون قل وعاتل هذا كسول الله هل او يارا سهداءكم وعد مرخاطي عيشتان اما ادخسكنتهم إلي القوة يارا الذين سهداء يشهدون القرية أن الله حرم إنو حرمي هذا وعد جسد فيسهدوا هدى شهداء مراكفران فلا تشد همراكفرين معهم فإن لو يلقى ولا تتبع هن الرائم هو الذين كو من قضى الرائم كتبوا لآياتنا أنك إيبا آياتك النبانية مزقاح يومان هكو الراحين والذين وحي هالراحين أن لا يؤمنون هم في بالآخرة مالين تدنبأ وهم إياك في ربهم إياك الرب قد يعدل غير كل سمايا والله أعلم